كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَوْتُولَ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا اتول عنهم فما انت بملوم اتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى فعلم المؤمنين وذكر فان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ۖ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ۖ مَا أُرِيدُ مِنْهُم من رزق وَمَا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فامنا للذين ظلموا ذنوبا مثله ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا من يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ قَفْ والبيت المعمو والذيث المعم والثقف المرفوع والثقف المرفوع والبحر المسجون والبحر المسجون ان عذاب ربك لا واقع ان عذاب ربك لا ما له من دافع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَزِيرُ الْجِبَالُ زَيْرًا وَتَزِيرُ الْجِبَالُ زَيْرًا أَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الذين هم في خوض الذين في خوض يلعبون يوم يداعون إلى نار جهنم مدعى يوم يداعون الى نار هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار التي كنتم بها تكذبون